أذب صاص على رحون ملاحم في نين والإسلام مهلكت العدا وتفجر البوم كان يزئرنا روحه ومن على حشد ضلالت وغلا أذب صاص على رحون ملاحم في نين والإسلام مهلكت العدا وتفجر البوم كان يزئرنا روحه ومن على حشد ضلالت وغلا شب الضرام وشعرتنا المرا تكسرت هامات اشرار الورى وتمزقت ارتان حشد وانبرا اسد اباه لا يرون القهقره شب الضرام وسعر سرتها مات الوا للورا وتمسقت أردال حجد وانبراء أصدق大بات لا يرون القطرة أزى على لحون ملاحم في نينو الإسلام مهلكة العذاب وتفجر البنكان ويسأر ناره حبم على حج إطلاعة القدام أزى على لحون ملاحم في نينو الإسلام مهلكة العذاب وتفجر البنكان يسأر ناره حبم على حج إطلاعة الضالة والقدام صلى الحسام ذويا كالرعد في تنحي الظلام مناضحا ثم الذرة لم يثنه حلف المدلة ساعة فالله خير حافظا وله العلا صلى الحسام دويا كوعد فيه تنحي الظلام مناضحا ثم الذرة لم يثنه حلف المدلة ساعة فالله خير حافظا وله العلا أزدى بصاص على لحون ملاحم فياينو الإسلام مهلكة العدا وتفجر البركان يزأل ناره حموبي хорошо على حشد الضلالة والردا أزدى وعلى رفون ملاحم في نين والإسلام مهلكت العدا وتفجر الهم كان يزئرنا روحوه من على حشد الظلال وردا وعلى ثراء أرض الشام سنتقي في مرج داب قيوما فص من عرة وسيعلم الكفار والصحوة من صحب الصراط المستباه ومن اهتدى وعلى ثراء أرض الشام سنتقي في مرج داب قيوما فص وسيعلم الكفار والصحوة من صحب الصراط دما ومن ابتدى على لحون ملحمن فيني والاسلام مهلكه العدى وتفجر وتفجر البركان يزأر نار ومن على حزد الضلاله والردى